خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان بالنطفة فإذا هو خصيم مقيم والأنعاب خلقها لكم فيها دفن ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تركون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم ورؤوف رحيم والخيل والبضال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين سماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثقرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنهار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 وتستخرجوا منه حنية تلبسونها وترى الفلك مواخرا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تبيد بكم وأنهارا وسكل لعلكم تحتدون وعلامات وبالنجم يحتدون فَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَ يَخْلُقُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لاَ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 يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء أما يزرون قد مكر الذين من قبرهم فأتى الله بني من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فخر عليهم والسقف من فوقهم العذاب من حيث لا يشعرون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 نا نعمل من سوء، بل إن الله ليمضي ما كنتم تعملون. فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، فلبيس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا؟ قال ربهم قالوا خيرًا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خيرًا.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 من دونه من شيء نحن ولا آباء نعونا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبرهم فهل على قصر إلا البلاغ المبيم ولقد برثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله وبنهم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 أكثر الناس لا يعلمون ليبين له الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له فليكون والذين هاجروا في الله بما بعد ما ظلموا لنبوي أنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أقصلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون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 أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لراو ف الرحيم أَوَلَمْ يَرَو分别 ما خلق الله من شيء يتفيئ ظلاله عن اليبين والشمار إن سجدا لله سجدا لله وهم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 ثم إذا كشف الضرة أنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تَالَلَّهِ لَتُسْأَلُونَ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتَ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ أَيْمَانِ بُشْرِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَاهُونَ أَمْ يَدُ فِي التُّرَابِ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 فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعته ولا يستقضون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسن وتصف ألسنتهم الكذب لا جرم أن لهم نار وأنهم مفرطون تَاللهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَزَيَّنَ لَهُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً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 بين فرث ودم لبن خالصا لبن خالصا الشاربين ومن ثمرات نخيل والاعنب تتتخذون منه سكر ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعطون وأوحى ربك إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتهم ومن الشجر ومما يعرشون ثم كري من كل الثمرات فاسلكي سبن ربك ذلنا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون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 ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رصبا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربون الله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا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 يُقِمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَمِنْ أَصْفَاهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاءُ الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَالْقَوْ إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذِ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 نزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وهدا ورحمة وبشرا للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء بالقرب وينهى وينهى عن الفحشاء والرذى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 كَهَئَنتَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحدة ولكن ظل ما يشاء ولكن ظل ما يشاء ويهدي ما يشاء ولا تسألن عما كنتم تعلمون ولا تتخذوا أي مال لكم دخلم بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء أبما عن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 قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى, وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي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 بعد إيمانه إلا من أكرهه وقلبه مطمئن بالإيمان وقلبه مطمئنٌ بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأن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 ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَبَّدَهُمْ فَأَخَذَهُمُ الرَّعْدَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طِيَبًا وَاسْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَاسْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِلَيَهُ تَعْبُدُونَ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 ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متعم قليل ولهم عذاب اليم وعلى الذين هادوا مَا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم إن ربك الذين عبّدوا أبجحةَةٍ ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربّك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمّمًا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ إلى عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم في أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا في أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ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 ادْعُهُمْ رَبُّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَاعْقُبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ